يلطيحوا وما كلل سبع الا ما دكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالاذناب ذلك فسق اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا وهم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 فَإِنْ كُنْتُمْ مِرَاضٍ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا مرضا او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ما فلم تجدوا ما فتيمه صعيدا فَمسَح بوجوهِكُم وَيدكُم مِنْه مَا يُريد الله لَجعَ عَلَكُم مِنْ حَج وَلَك يُريد لطَهِرَكُم وَلَك يُريد لقَهِرَكُمْ وَلوتَِّ نَعمَتَهُ عَلَكُم عَكُمْ تَشكُرُون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذاك الصدور يا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 وقال الله اني معكم لان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وامنتم برسلي وعزرتهم واقرضتم الله قرضا حسنا لَا أُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ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 فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم, ميثاقهم فنسو حظا مما ذكروا به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 يُبَيِّنُ لَكُم كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيرٌ قَدْ جَاءُكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبْلَ السَّلَامُ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 وَقَالَ الَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّن مَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يشاء وَلِلههِ مُللكُ السَّمواتِ وَأَوضِ وَماَا بَيْنَهُماَا وَإِنَي المصير يا أَهْلَ الكِتَابِ قَدجَكُمْ رَرسُول نَا يُبَينُ نَكُم على فَترْرَة مِنَ رسُق يُبَيِّنُ لَكُم عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَد جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ ما وَآتَاكُمْ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا من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 وَإِنَّ لَنَدْخُلَهَا لن حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّ دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ خَافُوا أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَخَلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فاذهب أنت وربك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 لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَنَا أنا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ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 قال يا ويلتا عجزت أن اكون مثل هذا الغراب عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاوارى سوى اخي فاصبح من النادمين من اجل ذلك مِنْ أأَجل ذلكَلِكَ كَتَبنَ عَابنِي الصرلَ أنهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسهُ بغيْرِ نَنفسْأَهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسُ بِغَيْر َنفسْس أَْفَسادُ فيِي الأرضفَكَ مَا وَمَن نَّحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَيْنَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ فِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ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 ما كسب بانك لم من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإنه الله يتوب عليه فإن الله يتوب أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ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 مَعُونًا لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تؤتوه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 وَمَا عُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّانُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضْرُوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِم فِي الْكِتَابِ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْيَدَ بِالْيَدِ وَالرِّجْلَ بِالرِّجْلِ والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكموا بمن زل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة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 الله اللَّهِ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَعَلَمَ أَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُ بِبَعضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ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 فَيَصْبِحُ عَلٰى مَا سَرَّ فِى اَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ اٰمَنُوا اَهٰؤُلَاءِ الَّذِينَ اَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاصْبَحُوا خَاسِرِينَ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 قُلْتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ أُفٍّ كَيْفَ فَشَقُّوا وَلَذِيدًا كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ يرب الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم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 لا تأس على القوم الكافرين انم الذين امنوا والذين هادوا والصابرون والنصر والصابرون والنصر من وعامل الصالحات لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما فَرِيقا كَذَّبُوا وَفَرِيقا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَن لَّن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِم ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كثير منهم وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بِنُ مَرْيَمُ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إن اشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وما اواهن وما اواه النار وما للظالمين من انصار لقد كثر الذين قالوا انما نذالث ثلاثه وما من اله الا اله, إلا إله ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون هو الله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأم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 قل يا اهل الكتاب لا تغنوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل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 مَتَّخَذُوهُم مَّولِيَا وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لَا تَجِدُ قَوْمًا أَشَدَّ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَا تَجِدَ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالوا ب بأن منِن ق السسينَ وَ وَهُ لا يتَكبون وَإذا سَبمِ الرسول تَ ونَهُ تَفظ منِن الدمع تعونَهُ تَفغُ منِن الدم م من وَمِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَنَّافَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا وَنَطْمَعُ أَن رَبّ مع القوم الصالحين فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدي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 تُومِ الأَيْمَان فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أو كسوتهم, أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثلاثة أيام ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذْ حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صَاحٌ وَالْأَذْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عمل الشَّيْطَانِ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الخمر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 صَالِحَاتٌ جَنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا والله يحب يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان نکوا الله بشيء من الصيد تناله ايديكم لا يحل انكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم. ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه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 فَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنْكُمْ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيٌ بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عدل ذلك صياما ليذوق وبالغ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 فَاتَّقُوا الله يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنِ الْأَشْيَاءِ إِن تَدْخُلُوا فِي خِصَامٍ تَبْغُوا فَتَرَى اللَّهَ يَبْغِيَكُمْ وَقَدْ عَفَا اعف الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا وصيله ولا يكفرون ويفترون على الله الكذب يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباء إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانًا اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إن أَمِنْتُمْ ضَرَبْتُمْ في الأرض إِنْ أَمِنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَنُونِ تحبسونه وما من بعد الصلاه لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهاده الله فإِنَّثِرَعَلَ أَهُ مَستحََّّ إِثْنَ فَخَرَان يَقُمَانِ مَقامَامَهُمَا فَآخَرَان يَقُمَانِ مَ طَامَهُ م مِ الذيذينَ ْتحَّّعَيهِ مُر الأأَمُل فَيُقُسِ مَانِ بِاللَّهِ لَ شَهادَتُناَا مِنْ شَهَادَتِهمَا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا, يخافوا وموت رد أيمان بعد أيمانه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 فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أُهِيْتَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ اذْقَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْاِسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ الَّتِي مِنْهَا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمُ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَ وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا انْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ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 إِنَّ اللَّهَ عَدَّهُ وَاحِدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بحق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 عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجريب